مقترب من الدين في وعياء عمي في بلاد إن شعبها يدعس عالمها يا براشد مش تقول وش تسمي ضيقتين تكفل بشرط تكتسمها ما شحني بالغياب وزاد غم حب كم يعودة النار ووسامها وما يعونس خاطري ويفور دمي ليفور دمي لفرق أمي عساني يا براشد لا تروح لامي هاك مني لنسالها واستلمها لثلاث شهور وانا كل همي كي نحصلي طريقها وأغترمها غمها مثلي وهي بتعرف ضمي لين يونس مفرد ضرورك نسمها غير تكفى سم وضرورك تسمي كل شيء كل عظيم ينسى سامي نسوك وهي بتعرف ضمي لين يونس مفرد ضرورك نسمها غير تكفى سمي <تصف Después> Ik heb er een paar in gezet. Ik heb er een paar in gezet. Ik heb er een paar of gezet. Ik heb er een paar in gezet. Ik heb er Ik heb er een paar in